الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب الناحية العقلية العقل طاقة هائلة اذا احسن الانسان استخدامها استطاع ان ينتج انتاجا ضخما والله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالعقل فيقول وجعل لكم السمع والابصار والافئدة النحل الثامنة والسبعون ونع على الكفار الذين يلغون عقولهم ويقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الزخرف الثالثة والعشرون وقد وضع الإسلام المنهج الصحيح للاستدلال العقلي وطلب من عباده أن ينظروا ويتفكروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يونس الحادية بعد المئة ولعم هذا هو السبب الذي جعل العلماء المسلمين ينطبع تفكيرهم بالدقة العلمية المتناهية التي ادهشت علماء الغرب وجعلت عالما مثل جيب يقول في كتابه الاتجاهات الحديثة في الاسلام اعتقد انه من المتفق عليه ان الملاحظات الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة وانه عن طريق الملاحظات وصل المنهج التجريبي الى اوروبا في العصور الوسطى والصم من الناحية الفكرية يجلو صبا الذهن فيكون الانسان اقدر على الفهم والادراك والتفكير ولذلك فان العلماء القدامى كانوا يستفيدون من صيام رمضان في تآليفهم وكان انتاجهم في هذا الشهر مضاعف. ولئن كنا على غير هذا المنهج فان السبب يرجع الى اننا لا نسير في صيام رمضان على المنهج الطبيعي بل نتبع طريقة ترهق اجسامنا ونفوسنا وماليتنا طريقة هي الى المظهر اقرب وما احوجنا الى ان نسير على النظام الذي كان يسير عليه الرسول الكريم فنستفيد من رمضان الفائدة الكاملة العدالة الاجتماعية وصوم رمضان فرصة لتربية المسلم عن طريق القدوة حين يقتد الصغير بالكبير حين يقتد المسلمون بسلوك النبي الكريم صلوات الله عليه وعن طريق الموعظة الحسنة عن طريق دراسة القرآن والحديث وسماع دروس الإذاعة والمحاضرات والمساجد وعن طريق العادة التي يهتم الإسلام بتدريب المسلمين عليها وهكذا يتبين لنا أن الصوم في حقيقته عملية تربية للأمة الإسلامية وتدريب على احتمال مشقات الحياة وفي رمضان عمليات تربية أخرى فيه المساوات الكاملة بين المسلمين جميعا لأنهم إن يصومون في وقت واحد الكل سواسية في الصوم تلك المساواة التي يهدف الإسلام إلى إظهارها دائما وإلى تثبيتها في النفوس حتى لا يكون هناك طغيان ولا كبر ولا استعلاء وحتى يتجلى المقياس الحقيقي الذي يقول الله تعالى فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات الثالثة عشرة وصيام رمضان يعطي فرصة للتعاطف بين الفقير والغني حيث يحسن الغني على الفقير لانه شعر بقسوة الجوع والاسلام حث على التعاطف في كل وقت ولكنه حث عليه في رمضان اكثر والتاريخ يحدثنا ان النبي عليه السلام كان اجود من ابيح المرسلة وكان اجود ما يكون في رمضان وجعل الاسلام من تمام الصيام صدقة الفطر تقول الدكتورة لورا فاجليري احساس المسلم بالجوع والمه يستثير الشفقة ويحضه على الصدقة ويشعره بقيمة ما آتاه من نعم فيتعمق شكره له ثم تقول وهو بأدائه لهذا الواجب الديني يحقق معلا عميقا من معاني الإنسانية ويوقى شح نفسه ويحقق له حينئذ أي يأمل في الجزاء الأوفى الإلهي وهذا هو الذي جعل المستشرق لبودروس يقول لقد وجد الاسلام حلا للمشكلتين اللتين تشغلان العالم الاولى قول القران الكريم انما المؤمنون اخوه الحجرات العاشره فهذا اجمل ما قدم للبشريه والثانيه فرض الزكاه على كل ذي مال والصوم يعالج الانسان من بعض الامراض الاجتماعيه التي تنخر في عظام الامه حتى تستمر الامه سليمه والا فان الصوم لم ينتج نتيجه ويصبح قاصرا على ترك الطعام والشراب والله سبحانه وتعالى في غنى عن مثل هذا الصوم يقول الرسول الكريم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ومعنى هذا سمو الصيام عن أن يكون قاصرا على ترك الطعام والشراب ويؤكد هذا الحديث الشريف رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ومعنى هذا أن هذا الصائم لا يكون مثاليا في صومه وليس له حينئذ ثواب الصيام الكامل ويؤكد هذا الحديث الشريف مرة ثالثة بأسلوب القصر حيث يقول ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث ويتدرج النبي الكريم في هذه الناحية فيقول خمس يفطرنا الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة او كما قال صلى الله عليه وسلم وارسم النبي صورة للصائم الذي يحافظ على صومه رغم ما يقابله من اثاره وذلك في قوله عليه السلام اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرء شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم الناحية الجسمية ويعنى الإسلام بالجسم حتى يكون قويا فيستطيع المسلم أن ينتج لنفسه ولأمته ووطنه ولذلك يقول الرسول الكريم إن لبدنك عليك حق الترمذي ويقول عليه الصلاة والسلام حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية رواه البيهقي وكان الرسول عليه السلام يشجع المصارعة والمسابقة في الجري والرمج بالسهام. صيام رمضان من الناحية الجسمية يفيد في تخليص الجسم من فضلات الطعام التي تراكمت طوال العام وفيه تقوية للجسم على تحمل صعوبات الحياة وتعويض له على احتمال المشقات حتى يكون الانسان مستعدا للطوارئ التي تحدث له في كثير من الاحيان ومن ناحية اخرى فان الامة الاسلامية لها رسالة تعمل على نشرها فلا بد ان تكون مستعدة لها لاستعداد الكامل ويكون ذلك عن طريق التدريب المستمر والصوم أيضا ينفي الأخلاط الضارة التي تتراكم على مر الأعوام ويشفي أمراض الامتلاء فالمعدة بيت الداء والجوع لا يعرض الإنسان للمرض ولكن الامتلاء المستمر يعرضه للأمراض المختلفة ولذلك فإن الأطباء كثيرا ما يوصون المرضى بالصوم حتى يخف مرضهم وتتقدم صحتهم والجسم الضعيف لا يمكن صاحبه من العمل وقد يكون سببا مباشرا في البعد عن الكفاح المطلوب فيهرب من العمل اخفاء لضعفه والحيوية الجسمية من طبيعتها ان تبعث في صاحبها التفاؤل والتحمس للعمل كما انها تعين صاحبها على احتمال المشاق، وهي بعد هذا كله سبيل الى الرجولة واليقظة الفكرية ومن الحكم المأثورة في هذا المجال العقل السليم في الجسم السليم وصوم علاج لكثير من الامراض الباطنية لا سيما امراض الجهاز الهضمي وهو يعالج الأمراض الللدية وأمراض القلب وضغط الدم وغيرها قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف الحادية والثلاثون ولأهمية الصوم في حياة أي كائن لم يكن مختصا بالإنسان فالنبات يصوم فترة كل عام والحيوان كذلك له فترة صوم تسمى فترة البيات الشتوي وهذه الفترة لا يتغذى فيها النبات ولا يأكل فيها الحيوان رغم توافر الغذاء ومناسبة كافة الظروف للتغذية وقد وصل العلم في دراسته إلى نتيجة أن النبات بعد فترة صيامه يتابع حياته بنمو أسرع وأن الحيوان يخرج من بياته الشتوي أكثر نشاطا وأوفر حركة ظاهرة التكيف إن العلم الحديث قد أثبت ظاهرة في الجسم تسمى ظاهرة التكيف فعندما يصاب أي جزء في الجسم بعطل يسرع باقي الجسم إلى التكيف على الظروف الصعبة التي أصبح فيها فيزداد نشاط الأجهزة كلها بحيث يعوض أي نقص قد حدث في الجسم فقد ثبت أن القلب قد يتضخم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجمه لواجه أزمة في الجسم وأنه إذا توقفت كلية عن العمل سارعت الكلية الأخرى إلى عمل مضاعف حتى تصل إلى عمل الكليتين ولذلك فإن الإنسان عندما يجوع تماما فإن هذا الجوع يحرك كافة الأجهزة الداخلية ويدفعها إلى العمل فيكتسب قوة عن طريق عملها السريع القوي وتنعكس هذه القوة على الجسم كله ولا يقتصر التكيف على الأكل والشرب بل إن التكيف يشمل كافة الوظائف العضوية والأجهزة الهضمية أو العصبية أو النفسية ولذلك فإن الأشخاص الناقهين من المرض أو الضعاف بلا سبب تتحسن أحوالهم عندما يبذلون الجهد لبعض الوقت وهو ما ينصح به الأطباء وفي هذه الظاهرة يقول الدكتور أليكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والجراحة في كتابه الإنسان ذلك المجهول ما نصه إن كثرة وجبات الطعام وانتظامها وعفاتها تعطل وظيفة لعبة دورا عظيما في بناء الأجناس البشرية وهي وظيفة التكيف على قلة الطعام كان الناس في الزمن الغابر يلتزمون الصوم في بعض الأوقات وكانوا إذا لم ترغيمهم المجاعة على ذلك يفرضونه على أنفسهم فرضا بإرادتهم إن كافة الأديان لا تفتأ تدعو الناس إلى وجوب الصوم يحدث في الإنسان الحرمان من الطعام في أول الأمر الشعور بالجوع ويحدث أيضا بعض التهيج العصبي ثم يعقب ذلك الشعور بالضعف بعد أن يحدث ذلك ظواهر خفية أهم من ذلك بكثير فإن سكر الكبد يتحرك ويتحرك معه أيضا الدهن المختزن تحت الجلد وبروتينات العضل والغدد وخلايا الكبد وتضحي كافة العضاء بمادتها الخاصة للإبقاء على كمال الوسط الداخلي وسلامة القلب إن الصام ينظف ويبدل أنسجتنا وإن نمو الحياة الذي استحدثته الحضارة العلمية قد عطل عمليات ذاتية وقد ظلت ذاتية النشاط آلاف السنين لدى الكائنات البشرية خاتمة ورمضان بهذا مدرسة إسلامية كبرى تؤدي واجبها ويظهر أثرها في تربية المسلم على أكمل الوجوه وأفضلها ومن حق رمضان على المسلم أن يستفيد منه الفائدة الكاملة فيقوي إرادته ويتق الله ويصبح الإنسان سويا وتوجه الجهود كلها إلى البناء وبهذا يحس الصائم بأثر رمضان في تربية المسلم الأثر الذي يجعله ينتج ويبني ويعيش سعيدا في مجتمع الصائمين السعيد الحج وأثره في تربية المسلم تمهيد الحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو يرمز إلى الوحدة وحدة الروح ووحدة الهدف الأعلى لجميع المسلمين وفيه توسيع للافق الثقافي والاجتماعي للمجتمع الإسلامي وقد فرضه الله تعالى للقادرين من المسلمين بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران السابعة والتسعون وقد فرض الله تعالى الحج والمسلمون في جميع بقاع الأرض يستجيبون لهذا الأمر بل ويجعلون نصب أعينهم أداء هذه الفريضة متحملين في سبيل ذلك ألوانا من المشقات استجابة لداع الله تعالى وفي كثير من الأحيان لا يكون الحج فرضا عليهم ومع ذلك فهم حرصون عليه أكثر من حرصهم على أي شيء آخر في هذه الحياة وقد تنبه إلى ذلك بابل شميز صاحب كتاب الإسلام قوة الغد العالمية فقال إن كل مسلم يتمنى أن تتيح له الظروف تحقيق هذا الأمل بل إن الحنين المملوء بالمشاعر الفياضه يستولي على أعداد لا حصر لها من المسلمين لتأدية هذه الفريضة فلا يهدأ للمسلم بال ولا يرتاح له ضمير إلا إذا قام بزيارة هذا البلد الحرام مكة وهذا الحنين إلى مكة والتدافع إليها ينساب إليه الإنسان المسلم تحت تأثير نداء داخلي ويضحي في سبيل الوصول إلى إجابة هذا النداء بتضحيات جمه مالية وبدنية وغيرها وهذه الظاهرة موجودة لدى جميع مستويات الشعب وهي دليل على حرية الإسلام وقدرته على تحريك أتباعه ودليل على وحدة الروح التي تسري في العالم الإسلامي الذي يعيش فيه مختلف الأجناس دون أن يكون هناك صراع بسبب اللون أو النسب فتمسك وحدته برباط المتين وتمده بالحياة ليصارع آفاق الفناء التي تحوم حوله فالحج تجمع قد انصهرت فيه الأجناس والألوان واللغات وذابت فيه العصبيات وبهذا كان الإسلام يواجه تحديات خصومه الحج مؤتمر إسلامي الحج مؤتمر جامع للمسلمين يجدون فيه أصلهم العريق الذي يظهر في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم الحج الثامنة والسبعون فإبراهيم وأبوهم الذي سماهم المسلمين من قبل العقيدة واحدة تتوارى في ظلها جميع الفوارق المعروفة في العالم فوارق الأجناس وفوارق الألوان وفوارق الأوطان والحج مؤتمر للتعاون والتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتنفيذها ثم توحيد النفوس وتبادل المنافع المتنوعة في جميع المجالات في السلع وفي المعارف وفي التجارب المختلفة بل في تنظيم العالم الاسلامي تنظيمة يكفل له السير السليمة في ظل تعاليم الاسلام وفي ظل الطاعات وفي ظل الذكريات وذلك كله في انسب مكان وقد تنبه الى خطورة الحج في جمع المسلمين وفي توحيد كلمتهم ووقوفهم امام اعدائهم فقال لن يهدأ بار الاوروبيين ما دمنا للمسلمين اربعة المصحف والأزهر واجتماع الجمعة ووفد الله لحرمه ووضع الخطة في القضاء على المسلمين فيقول متى توارى القرآن ومكة من أفق العربي فإن العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه وهو يقصد الحضارة الأوروبية المادية التي تجعل من المسلم الذي يتخذها نبراسا له تابعا للغرب في أفكاره وفي قيمه وفي سلوكه وحينئذ يمكن استغلاله بالصورة التي يريدونها ولكنهم يجدون العقبة في القرآن الكريم وفي مكة موطن التقديس من المسلم كما تنبهت إلى ذلك الدكتورة لورا فاجليري في كتابها تفسير الإسلام فقالت كل مسلم ملزم بالحج إلى مكة مرة في عمره على الأقل إذا تحققت فيه شروط معينة والقوى العميقة الكامنة في هذا الأمر ذاته طبيعية يصعب في العادة على العقل البشري فهمها ومع ذلك فالذي يمكن فهمه بسهولة من طبيعة تكشف عن حكمة كاملة فلا أحد يستطيع إنكار الفائدة التي يحققها الإسلام من خلال التجديد السنوي لوحدة المسلمين في مكان واحد يأتونه من كل بقاع العالم عرب وفرس وأفغان وهنود ومن الملايو والمغرب والسودان وغير ذلك متجهين إلى المعبد المقدس ابتغاء مغفرة من ربهم الرحيم ومنشئين في الوقت نفسه روابط جديدة من الحب والأخوة أثناء اجتماعهم لمثل هذا الغرض والحد إلى جانب هذا موسم تجارة فأصحاب السلع يجدون فيه سوقا رائدة حيث تجيء إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء من شتى البلاد حيث يتجمع الحجاج من كل فج عميق في موسم واحد فهو موسم تجارة تقام فيه سوق عالمية في كل عام وبهذا تكون التجارة من المنافع التي يشهدها الحجاج التربية بالذكريات الخالدة الحج موسم عباده تصفو فيه الأرواح وهي تستشعر قربها من الله تعالى في بيته الحرام ففي هذه البقاء المقدسة يستروح المسلم طيف إبراهيم الخليل أبينا الأكبر الذي سمان المسلمين من قبل وله عليه السلام سلوكه الواضح الذي يتجه به إلى الله تعالى اتجاها كاملا إذ قال له ربه أسلم فقال على الفور أسلمت لرب العالمين البقرة الحادية والثلاثون والمئة ولم يكتفي بهذا بل وصى بها بنيه إسماعيل وإسحاق يعقوب وقال لهم يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البقرة الثانية وثلاثون والمئة. وفي البقاع المقدسه يستروح المسلم طيف إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. امثلا لأمل الله تعالى. ويتوجه بقلبه الخائف إلى ربه هاتفا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إبراهيم السابعة والثلاثون كما يستروح المسلم في حجه طيف السيدة هاجر وهي تتعجب من أن يتركها زوجها إبراهيم مع ابنها إسماعيل في هذا المكان القاحل وتسأل زوجها إبراهيم عن السبب وحين يسكت تسأله اه الله امرك بهذا وحين يقول نعم تطمئن الى الله تعالى وتقول في لهجة الواثق المطمئن اذا لا يضيعنا كما يستروح المسلم في حجه طيف السيدة هاجر وهي تبحث عن الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الصحراء الملتهبة حول البيت ثم وهي تهرول بين الصفا والمروه وقد نهكها العطش وعضماها الاشفاق على طفلها الرضيع ثم ترجع في الجولة السابعة وهي في ألم وإشفاق من عدم وجود الماء لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع وإذا هي زمزم ينبوع الرحمة في هذه الصحراء القاحلة المجدبة ومع هذا فهي واثقة منذ البداية بأن الله لا يضيعها كما يستروح الحاج طيف إبراهيم وهو يرى الرؤيا فلا يتردد في التضحية بفلذة كبده امتثالا لأمر الله تعالى وطيف إسماعيل وهو يقدم نفسه طائعا مختارا لينفذ أبوه أمر الله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الصافات الثانية بعد المئة وهل بعد هذا يمتحن الإنسان بأي بلاء وحقا ما يقوله القرآن الكريم إن هذا لهو البلاء المبين الصافات السادسة والمئة وقد تحلل من وسوص من وسوسة الشيطان بأن ألقى في وجهه بحصى الأرض حتى لا يعود إلى ذلك مرة أخرى ثم طيف الملك وهو يأتي بالفداء لإسماعيل تكريما له ولأبيه إبراهيم وللآدمية كلها وفديناه بذبح عظيم الصافات السابعة والمئة ويدرك الحاج أن الإسلام بذلك قضى على جميع الأساطير التي كانت سائدة في الملل والنحل التي كان معتنقوها يعتقدون أن الإله يفيد مما يقدم إليه من الضحايا وجعل الأضحية مجرد مظهر من مظاهر تقوى الله وامتثال أوامره لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحج السابعة والثلاثون ويتذكر الحاج موقف إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القرائد من البيت في خشوع ويهتفان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم البقرة السابعة والعشرون والمئة كما يتذكر موقف النبي صلوات الله عليه وهو يرفع الحجر الأسود ليطفئ فتنة كادت تؤدي بأهل مكة ثم وهو يصلي في البيت الحرام في حالات مختلفة ثم وهو يطوف بالبيت الحرام ثم وهو يفتح مكة ويؤمن جميع من فيها ثم يعلن حبه لبلده الذي تربى فيه ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت وهو بذلك يرسم صورة لحب الوطن الذي لا يتنافى مع العقيدة التي يضحي الإنسان في سبيلها بكل شيء وهذه المعاني تنبهت إلى بعضها الدكتورة لولا لورا فاقليري فقالت في كتابها تفسير الإسلام ولمرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تختفي كل الفروق بين الغني وبين الفقير وبين السائل والآمر ففي خلال أداء مناسك الحد يلبس كل فرد نفس المنابس المتناهية في بساطتها ويترك كل متاعه خلفه ويردد الكل نفس النداء الله أكبر ويحيي الطقوس التي يتعين على الحجاج القيام بها مثل الطواف ببيت الله الحرام والاجتماع قرب عرفات والتضحية عند منا تحيي هذه في نفوسهم ذكر الأنبياء العظام أو آباء الماضي الذين كانوا في نفس المكان وتعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين وابنه إسماعيل وزوجه هاجر وتثير في نفس الحاج الرغبة في تقليدهم في حب الله وخضوعهم له وفي هذا المكان الطاهر يتذكر الحاج أن البيت أقيم للتوحيد من أول لخظة عرف الله مكانه لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا الحج السادسة والعشرون وقد أمره الله أن يطهره من كل شيء لهدف محدود وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود الحج السادسة والعشرون وبهذا يأخذ المسلم الحاج درسا رائعا في إسلام الوجه كاملا لله عب العالمين فيكون هذا ركيزة للتربية الإسلامية الحقة التي تجعله يتمكن من تحقيق رسالته في هذه الحياة باعتباره خليفة لله في أرضه يحق الحق ويبطل الباطل وينشر العدل بين الناس جميعا تعظيم حرمات الله في هذه البقاء المقدسة يطمئن المسلم إلى الله تعالى اطمئنانا كاملا ويتجه إليه اتجاه رائع يعظم حرماته فيكون في ذلك الخير كل الخير له عند ربه لأنه يتحرج من المساس بها والضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي تراعى فيها حرمات الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر على أنفسهم من البغي والاعتداء ويجدون فيها أمنهم وسلامتهم واطمئنانهم في هذه الأماكن المقدسة وحين يتم الله على حجاج بيته نعمة التوفيق لأداء ركن الحج فيفيضون فيه من عرفات يذكرون الله عند المشعر الحرام حامدين له ما هداهم إليه وحينئذ يتذوقون حلاوة الطاعة ولذة القرب وأمل القبول حينئذ يتصدون إلى رمز الضلال رمز الشيطان ليرجموه شفاء غليل من يضل السبيل وإن الناظر إلى انفعال الرامين وحركات الراجمين الذين جاءوا من كل فج عميق لا يدرك الثأر الذي بينهم وبين الشيطان حتى إن بعضهم لا يتخيل الرمز حقيقة فيرمي الرمز بشيء غير مشروع ويظل بعد أداء النسك في سعادة غامرة لأنه نفس عن نفسه بعض ما فيها من بغض دفين وذلك كله من لعنة الله تعالى على إبليس إلى يوم الدين ذلك لأنه لعنه الله تحدى رب العزة ورفض السجود لآدم ونصب نفسه لإغواء آدم وذريته إلى يوم الدين ونبه رب العزة بني آدم إلى ذلك فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الأعراف السابعة والعشرون ومن هنا كان رجم الرمز ومن هنا كان انفعال الرامين هذا الانفعال الذي لا نظير له في هذه الحياه والاسلام حين جعل الاحرام من المواقيت ليشعر الناس بانها دخلت في حمى الله واقبلت على مكان غير عادي فلا بد وان تخرج مما اعتادته استحضارا للقداسه وفي هذه الفتره يدخل الحاج في سلام مع الوجود كله فمن دخل هذه المنطقة أصبح في حمى الله تعالى وكان آمنا على نفسه وماله وعرضه والحيوان والطير أيضا يشتركان في هذا الأمن ومن دخله كان آمنا قال عمران السابعة والتسعون وفي هذه الفترة يدخل الحاج أيضا في سلام مع نفسه التي رضيت أن تمتنع عن كثير مما أحل الله لغير المحرم فلا شهوة له في زينة ولا في طيب ولا لغ ولا رفث ولا فسوق في الحج مع أحد من الناس وهو بهذا يكون قد أدى النسك بالأسلوب الذي رسمه الإسلام وهو بذلك يستحق الثواب الجزيل يقول الرسول صلى الله وسلم عليه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحاج يتجرد مما اعتاد من ثياب تشخص حالته وتنم عن تمييزه فلا أناقة ولا تكلف زيه مستبدلا بذلك كله لباسا غير مخيط حتى يكون عبدا في ركاب عبيد مندمجا مع الخلق حين يقبلون على الحق سبحانه وتعالى وذلك كله استجابة للنداء الالهي ثم هو في سلام أيضا مع الناس فلا جدال وفي سلام وفي سلام مع الحيوان فلا يرميه ولا يذبحه الإخاء الإنساني الإخاء الإنساني يزيد في محبة الناس بعضهم بعضا ويعطيهم الأمل والطمأنينة والراحة النفسية وفي الإسلام لا يقف الإخاء عند حدود وطن أو جنس أو لون بل هو لا يعرف حدودا أبدا من هنا كان الحج وسيلة لتعارف الناس الذين يأتون من جميع أنحاء العالم فيزداد بعضهم لبعض محبة في الله ولتزيدهم محبتهم هذه إيمانا بالله فإن وسيلة ذلك أن يجتمعوا من أطراف الأرض في صعيد واحد وخير مكان يجتمعون فيه إنما هو ذلك المكان الذي انبثق فيه نور المحبة بيت الله تعالى بمكة يجب أن تكون حياة المؤمنين إذ يجتمعون فيه ويؤدون شعائرهم مثلا ساميا للإيمان الخالص القصد في التوجه إلى الله يقول العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه إذا كان الإسلام دينا يدعو الناس كافة إلى عبادة الله عب العالمين فالحد هو الفريضة التي تتمثل فيها الأخوة الإنسانية على تباعد الديار واختلاف الشعوب والأجناس وهي في اصطلاح العرف الشامل بين الناس بمثابه صله الرحم وتبادل الزيارة بين أبناء الأسرة الواحدة يجمعها الملتقى في المكان الذي حددت معه الدعوة إليها وهو اجدر مكان في بقاع الأرض أن يتم فيه هذا اللقاء في هذا الصعيد تسقط كل الفوارق ويشعر الحجاج أنهم جميعا أمام الله سواء فيتوجهون بقلوبهم مستجيبين لدعوته مؤمنين بوحدانيته شاكرين لنعمته في هذا الصعيد العظيم تجدهم متساوين لا تعزلهم بيوت ولا تفرقهم مساكن مع الزحام الشديد في سلام نشيده الرائع لبيك اللهم لبيك في وحدة الزي منظر ما اروعه للناظرين وهم مع تنوع الدعاء على كلمة سواء حسبهم أن ينظر إليهم ربهم وليس في قلوبهم ولا على ألسنتهم سواه والله الكريم لا يظن عليهم بإجابة الدعاء وتحقيق الرجاء وقد تنبه إلى ذلك بادل شمينز الذي قال في كتابه الإسلام قوة الغد العالمية هنا في مكة يجتمع المسلمون من كل أرجاء العالم ومرة في السنة أثناء الحج الأكبر يلتقون بعضهم مع بعض بعد أن يطرحوا عنهم كل أثر أجنبي خارج منطقة الحرام المضروبة حول مكة ينسون قومياتهم وعوطانهم ويتذكرون فقط حقيقة واحدة أنهم إخوة في الله تعالى تجمعهم حقيقة واحدة وكتاب واحد ليس للفوارق الإقليمية مكان بينهم انتهى الوجه الأول